الأنصار ونبي عبد الله مرحب مدد الحسر الشيخان للواء الله علينا أجمعينا وما يعتقدون من قصور بيه ويفيدون بيه رب العالمين نقول في توحيد الله للجوارف نقول في توحيد الله معتقدين بذوفيق الله إن الله راحبه daar shen ik aan in het doek. Wat aan je zoek. Wel erg in haar roek. Ga diep een بشيء لم يكن قطعه من ستجيل. وكما كان بسطوره أزاليا كذلك لا يزال عليها ابديا ليس بعد الخلق استفاد استفاد، ولا بأحداث البانية استفاد استفاد. له معنى مروبية ولا مقوم ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما له لا بالفتاح بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائه كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه فانك من فتلك الاطلاق على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كبيرته شيء الوصيحة هي الات الواجبات في المغادنية التي لديها الشخص الشاشة لديها ايضا في واجباتها لتلقط مي ويور في القرآن. ومزا ما نحن كان العمل من هنا. لكن زي افرادت لدي لك من الوصيح بقى المصور بايه ان الايه الغيمه لازم واجبه ده خدت اهي كنت نقول برضه لازم الاستدلال فمش كده كده اعتراض يعني مش قال ايه لا الاستدلال غلط نظف بيأثر برضه اربعه حلل كتب لك ابو محمد حل المعادله وغيره واصاصها يعني حسابها امال بقى هذا من دي وقال يعني خد بالك المساله بايه باقي المصير ايه ان دي اول كده الموضوع ده على شغله قالك واحد كده عندنا لرو منو في وصيهات طب هو ما وصاش الناس ما يمسي بقى قبل ما قبل ما يموت ولا مات انا هقول له ايه يطلع واحد اهو كتب في مال من اجل الاستراحه من وصيه الايه على الحقوق على الحقوق دي ماشي وبعد بس اقول لك بسم عليه كده فهذا كده يبقى معنا كده وما ما تنوصاش. ورحناك الوصيه الوصيبة صح? فتنفع المريب عنا تطلع بها مليك. فتطلع بليك. عندنا وفي البرو ومانت يوم نعمل ايه? تطلع عنا من النصيب. هذات الوما يتجاوز. عشان هو وصيب. واشنش تنز. ما لابتنجاوز. طب تفصيل بسانة جل الله حالح. يعني مثلاً قالك الله واحد مالك طبعاً ما يكونوه على, على, على ليس إزاي؟ لما لم ينسوا الجادة، ليس لهم لما ليه لانت عندنا الحشب الأعمر يحتوي الألم فانت بناء يعطبناه إيه؟ إن ابناء، فدب أخبركم ما لم ينسوا له إيه؟ الجاد انتبه، وإن جالي ان اللي بمشوا على المعالم العين على هالضياء معلوم، مظروف جال، مظروف روبرت مجهول شرطة. تاني بس يعني ولا الناس هو كده بيقول عليه لما يموت ابني في الحياه يضرب في ولاد تقول اوصي لاولاد من حقهم عشان ما خرجنا من دي تبقى العائلات فرص وعشان لهم وش انا انصح هذا ايه انت عشان كده ايه قلت بتحبهم وكويسين قلت لنا كده بدل ما توصي لهم انطاق حقا لهم صواهو. يعني وقت درس بلصة. هاي اللي جاءت مسلا ايه? طول ما كنت ما داشت مصير. حاجات مشوفة. ونعيشة. في اللي ما في حاجة عند الاروش. ومداشت ممكن اكيد عايش. اللي عاد في ايه? هلو زيب ايه? هلو زيب ايه ده هو انا مجمع? عليه، كانت اعطف علي ايه? في الغالة. ايه اتبعت العباد من ده لأ. لكن بالله كانت اعطف على الابناء اللي, اللي زينا بجمعها. طحنا لهم عشان هذه المشكلة خلصة. لكن وين بقى قرآن قرآن النصر ما شاكل ماعن أخذ سبعة كتاب جد بالوصي وجد مات دراسه مصر النصر مات رعين الملكين وقلب الملكين بالوصي ان إن الأحفاء الذين ما ابوه في حياة جددهم ياخذون اضطرة نصيب ابيهم الا إلا زال عن صور الشمس من الصور أظن قبالة مسند بسيط واحد ونو عايش. قلوا تلات ديخلهم. تلات ديخلهم. تلات ديخلهم عادوا بلد او بلد او بلد او هنا لانو كانت في سنين ماربع ديخلهم. يبقى كده او بلداتوا تبلوصية رجبة حق قدير. لانو حق مكان. لانو اربع محق. لانو بس. طيب واحد فت هو لديه. لديه بطر. فاش فاتوا لديه بحكم مات قد حاجة ايه. وبيه واحد, واحد عايش. وليما فت وليه. انا لو من عايشه بغير نص طايرك ولك لا لا لا حاجة وسيب الباكي على طريق بره عشان ايه؟ وكلاش يلعب كله بس بالمسائل القادم من الشرق ينزل الاعمال من غير الاولاد ما كل الناس ولا بده بعيد الخرونه ده مش مشرحه طالما الاعمال قابلين طالما ينزل بتربيه الخرونه دي اه طب مش شايفه ان مشكله؟ مش الاعمام لا ينزل ده بحط أوكي طيب، هذا كل شيء من على القاتر، وقبل عرض المجرم على القاتر ونزل، ويطمع المجرم مزبرين، طلع حاجاتنا، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، او حاجة يفرد الولد المطور مع يعني مثلا ماذا رجل وماذا في حياته ولد وبقي حي ولدان وبنت أربعة وعشرين، الأبكر، أربعة وعشرين، يوم اليوم جاء، ثلاثة، واحد وعشرين، طيب واحد وعشرين عند سبعة على على على سبعة في عند ليه؟ في الاتنين، عندنا طيب هناخد في عند ليه؟ اللي هو اللي هو اللي هو سهرين،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 مشروط بانه بنقص ايه الستنتج زي ما وضحنا قبل شويه او الخرده اللي تزيد على الصوص ننقص ويكامل من البنت ويقسم هذا الخرده على ورصة البلد اللي واضح كان بالنسبه ليه طيب شادي شو هاد يقسم الخرده ومتاكد بعد الحوش بصيره كده على ورصه بعد ما هتطلع نسبه ليه بس المتكفلات في العزان نبدأ نقسم على الاحياء احيانة الموجود فيدينا هو اهو واحد اهو فيه مكشيك عبد وثلاث واتلاثة ابناء وبين بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه من عبد ام اه تلاثة ابناء وبين بتهيب بيه بيه بيه هنعمل يباني هنفترض ان الامر بنت دي ايه وهنقسم. ماشي. انا امزل على فرض ومدود. هتبقى عندي. الهم هتعمل ليه? قلت عميهم غلابة. واشدوهم. سلوهم مزامل السلس. والأبنى السلس. واحد على زنة. والأبنان الهربعة. فعصيبه نمه ليه? والبنى. طبعما ستنا ده. اسمع طبعا زنة. سلس مش بنت. اي باربعة بنت يبت. في واحد واحدة. سلس. واحد الام صوص نقط اربعه على كل واحد يا اخو انا باين والواحد يا اخو انا واضح يا هو اسمه واضح بقى طيب بنت باين بنت بيه. طبعا حاجه هنا تمل توصيل ورقي الزوجه بتاع الولد المتوفى هتاخد ياخد خساراتهم كلها ده رسمه ولدي ده يعني مش ده وخطر اليومين دول مش ليه هي مفيش علاقه بينه وبين الايه وبين المايه اللي جات لسه ظهر على التلسي وجزر بنات ما بتش حاله ما لناش دعوه اللي تحصل مشاكل وفي رسائل يوم طبعا حاجه كده خلي بالك ولع طبعا على انا ما يرسوش مش مشكله اكيد شكله ايه فتيجي الست دي تقول زوق وتاخد فات ومتن النوط ده اقولوها انتوا بقى قلت التنين بس حقق ده بنت ده تحصل ثاويه الايه جري واضحه يا جماعه مش واضحه طيب بعد كده عندنا ثوبيا عند المسالتات ماشي ثوبيا يبقى انا عندي من الاسفل الممتع الموجود عندي لوال 81 جنيه جنيه على سلسل. سلسل دي 70000 ريال بيقدر 100 جنيه دي 60000 و80 جنيه يبقى قلنا ده بياخد 1/10 صوت 82 والربا كانت سالب بقى ال 180 اقول ليه بقى عندي ليه بقول ايه بيسميه له و200 في كام ده انا الخطه الميزانيه بتاعه الجديده ابو سير واجبه من الايه ان هو دي سهله 6 اسامي اللي هي دول اللي هنطرحهم من الايه جمله المال 100 هيديك 900 جنيه باي 900 جنيه دول بقى نصرف على الايه هيتخصم الارقام الاول ابو سير واجبه وبعد كده قيمه السهمه ال 900 دول على 6 الاسهم عندي روما دقل 150 وفمسين. واحدة ستة. ولا دقل مئة وفمسين. بقل مع تسع على ملايه ده. ايه. ايه. بشي. والله عفوا بسهل جماعة. والله حكا. خي. عمدت العمد المنتي عن زوجة. وهوها لهم. وهو لدي ذكر. وانثى وفيه بحقيق حدية وطولة مرة تلات قد حلوه قال مثلا على فرع حات بنت عند بنت عايشه السوره طب الايه ها طب وجود الفرع الناقص عندي سوره زي دي تيجي فرع خطوه كان في فرع ناقص طب لو زوجته فقعدت 3 4 فقدت بدون والصبر زوجتي والزوجات مع البديله او مع البنات او مع ولاد المريض يعني مريض مش هينا ولاد عينه مدرسه ينزل من, أو البيت أو البيت أو البيت أو البيت من حجم من الربع اللي أي اي فرع وارز سواء في الفرع العربيه او البرد أو البرد من واضح وضع اي فرع وارز بتاعتك شوكه السبجافه من الربع يلا بس حجم حصان زي شوي يبع شويه من عند الحجم حسبان حجم حسبان عقد تمام عقد نقصان تمام عليه ارباع نقصان الى ناقص 30 خد بالك الى 30 ماشي طيب انا عندي هنا شبه النصف والبنت انا اكتبها عادي هتاخد ك اللي بنت بره طب نص ايه واللا حواليهم خد بالك ايه ازاي هاخد دول الاثنين وانا جبت هو اللي يغطي ديبين بتغطي ليه? زي ما قولت النصب اقول يبقى لأيه اللي اضراجه اصلا ارصد. ازبالك ما زي اتعادل? اتعادل? النار اتعادل? اتعادل? واحد عاصفه يا الباطي مع هذا البين في نساديلي. دي اغلب تحطي. الباطي بحكم لكن هنا ما بقى حد هي البنت وزوجك تعمل ايه ندي زنوا الجمهور اللي سنه لوقت الرطب والرطب وهو العوض او العوض هنا بتاع سلاح هو هذا اذا الرطب ان الاصل المساله يزيد عن اش يعني هنا فرد 3 8 ادنا النص ضربها قلت الزوجة واحد في 3 مش دايم بقى رقم صفر يتضرب السوبر رضينا اش نايداً يمكنكم العامة للسفر اللي هو رضي بالسفر اللي لو رضي علي يجبني خلت هاجب المكان واحدة معكم شاهد امشبه لبسا انا فصله فالك ماذا يكوان فالك ماشي امشي تقول عوض تبع عند عدد والمساله والمسألة المشبكة فيه خلت بالك معي سايش مش ايه يقوم لزابة في سهبها المسألة لزابة يطمس واحد مسألة هاجب خلت بالك معي مكال لا لعب لها. مسلا 12 عندنا وكان فيها مسلا ايه? واحد هو النص ماشي كثير مسلا انا مش انا عندي حد يوضع تلتين. تفهم. تفهم. تفهم. وعند هذا multim表 الخرب عقلي ليه؟ ادي الاسم المفروض والاسم بتاع واضح يا جماعه ها والله هتصل في الواجبه مش على ما ها طبعا كمل المسائل خلاص عشان يتحدث ماشي بعد على وضع البنت ده سبعه كلهم باخد ثاني واحد طب البنت هم بقى بنت راجل هيتعقل من ما ها ده ربو سرير فوسر وايد، بافترض إن بنت عايشه مع دول كل من نص ونص سبع، هم اللي اسره سورة على ولدين البيض. كمل ليه؟ مساء الناس الرد على اخوان الام الوصيه قال لهم ما تترددوش احنا رضوا ان انتوا اللي ما خدوا اصلا حقهم خلي بالك منهم ما يقوموش هو يرضى على ما ياخده المثال اللي بعديه انا لا خلاص دي داخله في الموضوع خالص طيب ماشي يا جماعه الولد يشفع للولد الابن بنت ماشي ولاد البنت البنت البنت البنت موجر اول واحد في اولاد الذكور اولاد البنت لا بس مثلا ما بعد, بعد <تصفيق> اللي على أساس ان النفع بين النفع مش هو كده على على هو اول مره يقول لهم واحد افضل ودخل اصله سلف اربعه الزوجه واحد اربعه يبعد كده بسير ثاني هما سليم باقي التلج بعد اخراج الوصيه الوجهه نعم الله يبعث لك ثلاثه اسمع ثلاثه افضل ليه طاقه تلج بكره لو بتوسعي الموقف بتاعك صح بكشر البنت ده مره عاملين فرات بدون ثلج مثل ثلج تسليم هذيك لما لو على البنت كده عشره احنا خيروا وجد البنت في مونتيال الثلاث طبعا بالباطية. فقط حيبا. ما تريد فيه ده اللي انه هو الكامل. ماشي كاملها? ماضي امفيني. اثنين. انت ناسيب اللي تريدها على زوجة على وعلى اللي يوم وعلى احضار. ان ايه? ان اولاد لاني تجاوز السلوز بالواصية المشيح. بالواصية ايه? الواجداء. ان اولاد كمور. وانا اولاد البنة? محكوين مخلوقش ايه? اني اللي ما يرسي ناسه عبر لا البنت لايش ان كانوا هيقوا احشاء كانوا في ألحاج ألحاج عشان كده هم هناهم الايه خلاف لو كانوا اولاد ابن لو كانوا كده في الوقت ده اولاد ايه هيحجب الايه والاخون اخون ده البنت لان من الجد الى المواسير جده يعني لو الاطفال بنت لايش بعشوا كده ان البنت ما يرث كان في حاجه غلط ولا طيب مش صح غلط معايا كمان الجنت ولا لا عشان كده على ولاده ليخلو يومه وعلى زوجته فده 3 طلعهم 2000 1000 ويبقى الباقي هيقعد ثاني يقسم الزوج بقى برد الكم ويخلهم ياكلوا التل فرق بالطبق اللي حط عليهم اصل المساله وراحكم باقي تلات الاخوين لهم فرطت وردا جيبا كساة هتفين اتسم على ربعة كونسوية تأخذ لهم كونسوية ثم تأخذ زورة كونسوية ثم تأخذ تفين هذا ما لجب على الاخوة لهم ويرد ما تبقى ماشي فلو رد ما تبقى على كونسوية لهم لكل تحديد افسه كونسوية وردا ايه بنت ولا بنت بتاع حقوق تقولوا انتوا هتقولوا هم اولادك لا احنا اولاد بنت لا يا سيدي اولاد بنت يا ثالث من الوصيه والشرع يعني على هم مش عشبات بغضاب اولاد بنت اولاد غير العصبات فبنت ويرد بنت ولا بنت, بنت يعدل الباقي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 وصيه اما جبه اللي يقولهم وهم قبل ايه قبل الجديه ان طبعا هم ثم السرص شوف يفسد على عين ذات الحاله الف لا يشكون ان لو شكون اولاد ابن لا اولاد الابن ان اولاد ابن ليس طالع وارثا مش طالع زي ما في الوصيه وجمعه وضع بعضهم مره يوحيه نور بقيت في الورصة. يعجبون لا يا سيدي. يعني قوله لا الوصية ولا ولا بقية الوصية الواجهة. واضح الدقيقة معها. فتبطين عدومه. واضح ليومه. واضح. وابنت ابني. ماشيكي. بوك بحياة الايه في المرة. انا عنده فيه عدومه. وابن. ايه? بنت ابن مصر في حياتك بنت تبي معايا عن الاردن هنا بقى نظرك إذا هنا نظرك محشوف ليه بوجود الفرع واسع ابن موجود بشر ولو بنت لابن لندن هيعشق يعني لو فيش ابن وبنت ابن فقط هيعشق ليه لان بنت لابن فرع واسع بنت لابن فرع ايه؟ واسع وزاد بنت لندن نص فعالك تفردي يعني فعالك تفرد بنت لابن نص ولو كان اكثر من واحده يبقى اثنين لو مش الامر واضح فعندها يبقى تسيب كذا اللي هم تاخذ صوص وجود الفرع هناك الاصلهم احشوا بالفرع الايه انواع مش السحري اثنين الربط التعصيبا الاثنين الربط التعصيبا اصل المساله بان كان طب يا معلم سته اللي هم ايه سورس. عزاب السورس. و البنين الفونس. تيميز السهل. على و سوطمئين على السلدة. عزاب سوطمئة السيد تلك. ماشي. فيقول قصيب الديد كده. اكبر من دلك هنرجع لكده. لان كده نصيبها نسيب وقت الوصول ملاحظة بدلين. يا عبدالوس الامفة المسولدة اكبر تبتزي لين? الديد. فهنزل للسورس. هنقصل تلاث و على ملادة. ألف متين جاء من الصحرى من المينوركا من هذه الموسوعية ذات ومتين يبقى يظهر في العايش من ترامب وشوفوا المينوركا يطلعوا من ترامب الموسوعية من دا برمومينه على طول و اللي عطلهم اللي محبوبة نوشو والباقي اللي نسيبه عندي كده نصيب ساهم الوضع ستة هسنى الوضع وربعمية على ستة دي كان مبين يدي جي ايه؟ وربعمية الوضع السودسي حسابه ايه؟ طيب فا يدي ايه؟ كم ساعة؟ خمس خمسة مربعمية؟ اللي عندي ابن العايش هياخد الفين اللي مات بالوصيه الواجيبة ألف ومتين ينسل على أولاده ويضمها تضع بينه ويضمها يطلع نصيب حد. يعني هنطلع عايش ونطرح نصيبه من التالي. من رأس التالي تالي. اذا جاء نصيبه طول عدد وطول التالي نعمل ايه؟ برأسوه. حاج ما خليك ايه؟ والباقي بعد النصيب بتاعه لأسر معالم طوفي. يدخل حد حد. ينخل كنفز الوصية العديد. لا لا يقولون فيها بس الاحلام وغيرهم من العلماء في العالم ساحاتها وبرع فقط خير من الوصول الى معنى وصيه واجباتها عن, عن يعني اني قالوا ان الدراسيه هم واجباتها بالنصوص اني ما لم تبسم فنشر ساعاتها قالوا موجود ليه ان النص الموجود في سوره البقره الحديث خصص وبقي الافاره لو يعني كان يجب اني لازم على الايه لازم تبرع لو وجب وصيه بتاع المال يوصي لابائله بالجدن اي كان كانت الشيء بس ما تجاوز السدس قالوا يا والدي احق الناس اللي طلعني من المال وصيه كده او جدتنا والبنت اللي بقت حياتها ايه فانا راسم الوصيه وجبه ما, ما, في مصير ما في انا متجاوز السدس اديل بطاقه الاباء او مهابيه ما لم متجاوز السدس طب انا اختار واحد انا هنسى البنت ولا ابو انا هنسى البنت من البيت وتبدأ رجعنا للبيت. ورجع نسر على الموجودين. اطلع مع نصف التالية. من رأس التالية ثم نشوف البادي ونسر على الموجود. والله. طبعا. طبعا.